فلم <تصفيق> بل أنتم بهديتكم تفرحون <تصفيق> ارجع إليكم Oh. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَوْتَدَّ إِلَيْكَ Aww. Oh. وصدها ما كانت وحاسبا تقولوا جت كان شنب pa oh.